الحمد لله رب العالمين وأصليم وصلي وأصليم على نبينا محمد خاتم النبينا وإمام المتقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسلام إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة من حلقات من أحكام القرآن الكريم نبدأها بالكلام على آخر الآية كريمة إلى قوله تعالى وحل لكم أي الصيام الضفة إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم إلى قوله كذلك يبين الله آية للناس لعلهم يتقون تكلمنا فيها إلى قونه تعالى وأنتم عاتفون في المساجد ودينا أن نراد بالمساجد العمي وأن ما عن حبيثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مراد به أنه لا اعتكاف إلا في المسادة الثلاثة ضعيف وانه من المراد على اعتكاف أفتام ومن فائد آية وحكامها أن الله سبحانه وتعالى حدد عباده حلوجا لنهاهم عن قربانها إذا كانت من المحرمات لقيمه تلك حدود الله فلا تقربوها وإنما حدد الله عز وجل شريعته لعباده لأن ذلك أطبط وأيصر على المكلف وأبلع في امتحان المكلف لأن بعض المكلفين قد جهوا عليه شيء ما سريع عدون الشئ الآخر وبعض المكلفين يصعب عليه كل أحكام سريعة وبعض المكلفين يهون عليه الأحكام السرعية كلها ويقوم بما أوجب الله عليه فيها فكان في هذا امتحان للعباد ومن فوائد الآيات الكريمه الحذر من قربان محارم الله لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالرائي يرأى حول الحماء ينشك وينشك وينشك وينشك عاكي ومنها المثوائجة وحكامها أن في الأوة إشارة إلى أن الإنسان لا يكلف قبل العلم وعلى هذا لا تقوم الحجة عليه إلا بعد العلم بالحجة من آيات ومن فوائد هذه الآية وأحكامها إن آيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين آيات شرعية كهذه هذه كما في هذه الآية وآيات كونية كما في قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر ومن فوائد الآيات الكريمة زيادة مشان التقوى حيث جعله الله تعالى غاية لبيانه, لبيانه العباد لقوله تعالى لعلهم يتقون ومن فائد الآيات وأحكامها جواز النص في الشريعة والنصح ورفع حكم النص أو لفظه بجميل ووجهه من الآية أن الله تعالى أباح لعباده مباشرة النساء بالجماع وما دونه والأكل والشرق والشرب حتى يتبين لهم الخيط الأقرب من الخيط الأسرق من الفجر بعد أن كان ذلك ممنوعا إذا صلوا العشاء أو نام. فالنسخ هنا نسخ من أسعب إلى أسعب لأن إحلال هذا الشيء العباد لا شك أنه لا تسيل عليه وقد ذكر علماء رحمهم الله أن النسخ يكون من أخف إلى أشد ومن أشد إلى أخف ومن مساوي لمساوي فمثاله من الأخط إلى الأشد أن الله تعالى نسخ التخير بين الصوم والفطر مع الإطعام ثم عين الصيام ومعلوم أن العبادة إذا كان فيها تخيير أيسر من التعين ومثاله من الأصعب إلى الأسهل هذه الآية ومثاله من المساوي المساويه نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة فإن هذا من لعمل المكلف لا فرق في أن يستقبل بيت المقدس أو أن يستقبل الكعبة والحكمة من ذلك ابتلاء العباد وبيان المنة عليهم، فإن كان من أخف إلى أشد أو المساوي لمساوي فالحكم تبيه الابتلاء وإن كان من أشد إلى أخف فالحكم تبيه بيان الأفضل إن كان من أشد إلى أخف فالحكم تبيه بيان فضل الله عز وجل على الإداد حيث خففت عنه وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى